وَجَعَلُوا بِهَا وَاسْتَلْقَنَتْهَا أَن كُسِهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا قُلْ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وَلِنَا مَنْ ثَقَفَ الطَّيْرَ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُدَيْنَا جُنُودٌ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَقَانِتُ بِهِمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَّمْلَةٍ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لا أَرَى هُدَهُ دَأَامَ كَانَ مِنَ الغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كُنْتَ غَيْرَ دَعِينٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ